بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 Hwaaladhi yucawir kum fil ar-rahm, kifayya sha? La ilaaha illa huwa al-Aziz al الكتاب منهم آيات محكمة هن أم الكتاب وأخرون تشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من خبط غو الفتنة وبطغو تأويله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 Rabbana, lakuzil qulubana, baghd idhadi tana, wahablna min l-dun-k rahmah. Inna k al-tal wahab. Rabbana, inna k jam'ul nasil yoomillah ribfi. Inna Allah la yuhriful إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقودوا النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم Kedebu b ayat-Na, f a xudhum Allah b dzunubim, w Allah shadiid al gharab. Qulil-ladin kfaru s t ulabun w tusharun ila فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله مؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار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 خالدين فيها وأشواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا أَفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الْصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُفْقِينَ وَالْمُسْتَوْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ Shahid Allah anhu la ilaaha illahu wa al malaikat wa ulul ilmi qaim bil qist la ilaaha illahu al aziz al hakim inna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 فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ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 تشاؤ وتعز ما تشاؤ وتذل ما تشاؤ بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتول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 وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَبَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبْ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 المحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصروا ونبيا من الصالحين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 إذا قبَل أمرًا فإنما يقول له كُن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل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 إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا و مطهرك من الذين كفروا وجعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة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 وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نُذِكِّرُ بِهِ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ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 فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم, ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم بتهيل فنجع اللعنة الله على الكاذبين إن هذا له والقصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله له والعزيز الحكيم فأيت تولوا إِن إن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا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 والإنجيل إلا من بعده أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَاتُمْ هَٰؤُلَاءِ حَجَجَتُمْ فِي مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِي مَا لِيَسَلَكُمْ بِهِ عِلْمٌ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 Ina awalan nasi bi Ibrahim lan Ladinat tabgoh wa hada Nabi waladin amanu wa Allah walillahiul mu'minin wa ada kuaifatum min ahli al kitab lawu yudlulun kum ما يشعرون؟ يا أهل الكتاب لما تكفرون بأيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟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 يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ومن أَهْلِ الْكِتَابِ مَن إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَرٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن إن من هو بدينار لا يؤدّه إليك إلا ما دمت عليه قوّما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.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 على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيهم الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا رباني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 الكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمن به ولا تنصرنه قال أقررت وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا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 أسلم من في السماوات والأرض طوعاً وكرها وإن يه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا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 إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن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 لا تنال البر حتى توفق مما تحبون وما توفق من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حل لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل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 الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم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 تيمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ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 ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةُ أَيْنَمَا فُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةِ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 مثل ما يفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريحة فيها صر أصابت حرس قوم كمثل ريحة فيها صر أصابت حرس قوم يظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَادُّوا مَا عَنِدْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ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 إن تصبروا وتتقوا يأتكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعلهم الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به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 والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله فاستغفروا ذنوبهم وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهَ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ هُؤلَّاِكَ جَزَاؤُهُمْ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 122. 123. 124. 125. 126. 127. 129. 119. 129. 111. 121. 121. 122. 132. 133. 134. 144. 155. 155. 156. 156. 167. 167.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 فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أن مَنَتانَ نُعَاسٍ يَوْشَقَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ وَقَائِفَةٌ قَدْ أَغْمَتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ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 فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إِنَّا صُرِّقُوا اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَا ذَا الَّذِي يَصُرُّكُم مِّنْ بَعْدِهِ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 ويعلمه الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا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 وقيل لهم تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوَدْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالَ الَّتَبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ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 الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر العظيم الذين قال لهم الناس إن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 والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر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 قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 لا تبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامر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 وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا الله عنده حسن الثواب لا يغر أنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس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 ولئلك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا صابروا رابطوا والتقوا الله لعلكم تفلحون